أَمَّنْ يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُهُ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَهُ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَنَا بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ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 ولولا أن يكون الناس أمته واحدة التي جعلنا لم يكفُر بالرحمن لبيوتهم سقفاً لبيوتهم سقفاً من ثبّة ومرج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وشرراً عليها يتكئون وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء أنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشير قين فبأس القرين ولئن فعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهَدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فإما نذهب النبك فإن منهم متقعون أو نري النك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم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 وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُمُرٍو مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْ أَمِنَّا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ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 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحدرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين